لقددَ أَرسَ النارُسُ لَناابِبَجّناتِ وَأَن زَلنا معَعَه الكِتابابَ وَمزَدَقُمَد النَّاسُ بِقصق وَأَن زَلنَ الْ الحَدييدَ فِيهِ بَأس شَديدُ وَمَ نافِع وَمَنَافِعل سِ وََلِي عَلَ نَ اللهَّهُ نََوصُرهُ وَرسُ لَهُ بِالغَيب كِن اللهَّهَ قَوّ عزيز وَلَقدَد أَررسَلْنانهُ حَو وَإذَ رَهِيمَ وَجعلن فيِي ذُدزتِهِمَنّ بَُّّةَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَطَّعْنَا بَيْنَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا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 يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا, ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفذ لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ والله ذو الفضل